السلام عليكم فويس سبيغونسيه اورجو كيفاش صح رايكم تجي دابا تسمحوا ليا تعطل شويه كتجي في الطاكسي سوني مول التاكسي قال لي واش انت وليت جاريه مجرور قلت لي اقل يا بعيد تبارك الله عليك بريف ضربني البرد أنا اللي جيت اليوم ندو لكم على والله الفيشو ولا العظيم pour regarder ailt il برد بزاف ده بقليه بيشكيسخن كل كي يأكل بيصارق بين قوسين بيصاراحق كل <تصفيق> <تصفيق> كي يشرب خود نجيل كل كي يشرب خوت الإعلام اللي فخير دي دي دي تغابق كل كي نودعه الصباح كي يشرب نصيتره دي زيت العود كي يقول كم زيل سو كم سو احنا باش كنحميوا البرد حنا الرجال كنلبسو داك السريول لي ولات عرفتي ديال عادل امام <تصفيق> داخلين آه. اه الاسم ديالو الحقيقي خطأ مطبعي او سراول رعاة البقر <تصفيق> بالنسبه لآه. بالنسبه للنساء كيلبسو كولون سا فيديغ كولونيل <تصفيق> ومن هاد المنبر أنا بغيت نقول هاد لي صوب كولونيل زعما ما راه عاش لينا حنا الشباب <تصفيق> <تصفيق> والبرد مزيان، البرد بفشكيجي قاعد المغاربة كتشم فيهم ريحة الكافور حيش كنج بدول حوية جديدة كلام كنلبسو مدلعم وما رويح فيهم أنواع كينة ريحة الفقر يا ريحة ليزي طاجر، الطوابق وكينة واحد ريحة خطيرة جدا أنا شخصياً كتعجبني ريحة الكتوبة جداد كنشمهم الله كنتنبأ لسانة دراسية خالية من الجاراتين اختار ريحة هي ريحة النشاط ريحة النشاط هي يرج... ريحة رجلين فرحاني <تصفيق> كلا مخرج وكينا ريحة باقي مفاترش هي ريحة طارج وكينا واحد ريحة خطيرة هي كتكون باقي ما بين مفاترش ممغديش وكامي قوير وواتش أربقي حيوة كحلة ناري ناري كتدوية معك كتخرج منه ريحة الجورنان بيضوك حلم وليعق <تصفيق> كان ريحة القميلة ديال المنزرعة كنت فيها ريحة العواد ديال باولو ولكن أخطر ريحها هي ريحة الكلاكسون ديال القمح الإنسان فاش كيشبع قطنيات كيولي من منفاتح لجميع المجالات تفسير <تصفيق>